أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين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 وما آمن الناس قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافر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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل من السماء ماءا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 فأتوا بسورة من مثله ودعوش هداكم من دون الله ودعوش هداكم من اللَّهِ الله إنكم صادقين.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 الفاسقين الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض.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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أبئه بأسمائهم فلما أبئه بأسمائهم قال ألم أقول لكم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنت تقتوموا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب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 ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 مع دبركم ذلكم خير لكم مع دبركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من بق لها وقثائها فدع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من بق وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوتي وذكروا ما فيه خذوا ما أتيناكم بقوتي وذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذالك يحي الله الموتى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم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 124-فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون, ثم يقولون هذا من عند الله ليشكروا به ثمنا قليلا 125-فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا معدودة قل أتخذتم عيد الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاقت به خطيئته وأحاقت به خطيئته فأولئك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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى, وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم, ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 125-وإذ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 123. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم, تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أَشَدِّ العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا أي بِمَا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِنَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ أَهُوَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ من قبل أن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبئر نات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم بالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والبئس ما يأمركم به إيمانكم البئس ما يأمركم به إيمانكم إنكم مؤمنون قل إن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 124-ولتجدنهم أحرص الناس على وَمِنَ ومن الذين أشركوه يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون 125-قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصد قلما بين يديه وهدوء وشرائع المؤمنين ما كان عدولا لله وملائكته ورسله ورسله وجبرين وملكال فإن الله فإن الله عدولا الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة ببابل وما أنزل على الملتين بذابلها عروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِنَبِيٍّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَرَأْيُهُمْ فِيهِ مُنْفَعٌ ولا قد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق ولا رأى ما شرّو به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا والتقوا لما ثُوبتُم من علم الله خير من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 125-ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 126-ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ومن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا فثارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير 124-وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 125-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك قلها تبوهنكم إنكم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو متصنف فله أجره عند ربي فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مما نعمساجد الله أيذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائبين.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 تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عنك الْيَهُودُ ولا النصارى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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته يتلونوه حق تلاوته اولائك يؤمنون به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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم نصرون واذ بتى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه قال اني جاعلك للناس اماما 129-قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 120-وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 121-واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن الطاهرة بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنه ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر.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 ربنا وبعث فيهم رسلا منهم يكلوا عليهم آياتك يكلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عم التي إبراهيم إلا من س نفسه 124. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قَالَ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 126. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني, يا بني إن الله اصطفى لكم الدين Fala temetun n-ila wa 111-أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم, إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا, إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أُتي موسى وعيسى وما أُتي النبيون من ربهم.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 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا والأسباق كانوا هودا أو نصارا 124-قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 125-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهدا وما جعل القبلة التي قوت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع رسول من يقلب على عقلي وإلَّا كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَفِيعٌ قَدْ نَرَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَ أَنَّكَ قَدْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ الحق رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَرَىٰ أَكْثَرَهُمْ مُنْكِرِينَ قِبْلَتَكَ وَمَا أنت بتابع كِتَابَ انقذل تبعت ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنَّ ثَرِيقًا لَّنْهُمْ لَيَقْتُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وَجْهٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبْقِعُ الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبْقِعُ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 124-ومن حيث خرجت فول وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون 125-ومن حيث خرجت فول وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرا 126-لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونين 127-ولأتم نعمتي عليكم ولا عليهم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 126-وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 127-أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 إن الذين يقتلون ما أزلنا من البيانات والهداة من بعد ما بيناه للناس في كتاب من بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم فأولئك توب عليهم وأنت ما الرحيم <قش> إن الذين تفروا ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم يغفرن وإلهكم إله واحد الله إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبعث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسفح بين السماء والأرض لآيات لآيات لقَرْمٍ يَعْقِلُونَ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 124-ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 125-إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به الأسلاب 126-وقال الذين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 يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا, حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما 148 الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 149 الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 141-يا أيها الذين آمنوا كنوا من قيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوْهُ أَكْمَ قِدَامَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِرِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ وَمَن آمَنَ بِاللَّهِ من آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ والنبيين. بَاتَلْنَا عَلَى حُبِيدِ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ 124-أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في الغتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 124-فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أمين 125 في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 126-كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية والاقربين بالمعروف بالمعروف خذا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون ان الله شنيع عليم 121-فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم, فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 122-يا <تصفيق> أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 123-أياما معدودات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 نزل فيه القرآن، ودل الناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون وحل لكم ليلة الصيام وفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 وَحِي فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباقي وتدلو بها إلى الحكام وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالفهم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالفهم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتمون وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ بَلَّا تُقَاتِلُوهُمْ مِنْ دَلِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُومَ الدِّينُ لِلَّهِ of <laughs> فإِنِ اعْتَدَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى وَأَتِمّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلها فمن كان منكم مريضا أو به أدى من رأسه ففدية من, صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمدع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام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 ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا هؤلاءك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و لا تأخر فلا إثم عليه وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ الْتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَوُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّعْمَ والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبيت سلمهاد ومن الناس من يشري نفسه بيت مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 سَالبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ, فإن الله شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فبعث الله النبيين مبشرين ومذيرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وَأَنزَلَ معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه ومختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغية بينهم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 وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقُونَ قُلْ مَا أَمْفَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِيَأْمُرُونَهُمْ والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ما إثم كبير ومنافع للناس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 وعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمَّةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدٌ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله ي يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون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 ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أي يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أيت رجاء الظن، فلا جناح عليهما أيت حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنظروا وأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا أسعها لا تضاع.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 المعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُنَّهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًا إلَّا أَن تَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةً نِكَاحٍ حَتَّى يَدْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَفْسَقِكُمْ فَحَذَّرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَامِدٌ o Allah, O لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسون وقد فرّت لهم فريضة وقد فرّت لهم فريضة فنصف ما فرّت إلا أن يعفون أو يعفو الذي إلا أن يعفون أَوْ يعفو الذي بيده عقدة نكاح. وَأَنْتَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا فَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعون بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليك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 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إلَّكُتِب عليكم القتال أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا أَلَّا نُقَاتِلَ في سبيل الله وَقَدْ أُخْرِجَ رجعنا من ديارنا وأبنائنا.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 فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُو والله كم من فئة قليلة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 فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض.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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 148- فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 149- يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أوفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم.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 الطابوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويمين قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فُبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إلَى الْعِظامِ كَيفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم على كل جبل منهم جزآ ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كما ترى حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يفقرون أموالهم في سد الله ثم لا يطبرون ثم لا يطبرون ما أنفقوا من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 ما له رأ الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 126- كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير 128- أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 129-أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بأخذي ولست بأخذي تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 117 الحكمة من يشاء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 يُتْبَدُ الصَّدَقَاتُ فَنَعِيمُ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ 121-وما تنفقوا خَيْرٍ خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 122-للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 فَمَالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاءِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاءَ فَمَنْجَاهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأُتَاهَا فَأُتَاهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْعَادَ فَأُنَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار افين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عيد ربيهم لهم أجرهم عيد ربيهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرба وذروا ما بقي من الربا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 122-فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 123-وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 124-واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايَت بدين إلى أجل مسمى فكتبوه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 أَسْتَشْهِدُ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مَنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَمَرَأَةَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تظل إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهدا إذا ما دعو ولا تسأم أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجلي دلكم أقصى عيد الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ألا ترتاب إلا تكون تجارة حاضرة تدرنها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 يره كاتبا فريهان مقبوضا فإن امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض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 كُتُبَهُ وَرُسُلَهُ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا